وقتلو يوسف فأوطرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونون من بعده قوم صالحين قال قائلون منهم لا تقتلوا يوسف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 يَجْعَلُونَ أَدَاهُمْ عِيشًا ۚ يَدْكُونَ ۚ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ الله كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أم عن فصبو جميل فصبو جميل والله المستعان على ما تصفون ورسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخل دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه عتى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا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 وكذلك كان نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين والسلام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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إن لا نراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئ، واعتدت لهم متكئ، واتد كل واحدة منهم سكينة، وقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أخبرناه، وقطعنا أيديه، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا؟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 أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربهم فصافع عنه كيدهن إن السميع العليم ثم بدى من بعد ما رأوا لا ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجات وسبع سبلات الخضر وأخر يابسات يا أيها الملأ استوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق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 ك عام فيه وات الناس وفيه يعصون. وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك تسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن. إن ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل محاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخاص قال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 صلى الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما استحومت متاعهم وجدوا بضاعتهم مدة اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ودت الينا ونمير اهلنا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 لا تأتونني به إلا أي يحاط بكم فلم ما أنتموا موثقون قال الله على ما نقول وقيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا عَلَيْهِ فَالْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُغْنِي جِئْتُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتارقون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 كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء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 يَأَنَ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ فَلَمَّا نَسِيَ اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَفُوا جِيلاً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 إنه هو العلي الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسس على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كرييم قالوا تَلَّاهِ تَفْتَهُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى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 قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك ولات العير قال أبوهم إني لا اجد ريح يوسف إني لا اجد ريح يوسف لولا انت فندون قالوا الله انك في ضلالك القديم فلما أن جاء البشير القاه على وجهه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 إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إنسان أحسن بي إذ أخرجني من السجن قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفثني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباري وَيَبِنُوحِهِ إِلَيْك وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم إِذْ أَجْمَعُوا أَنْ رَهُم وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ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 ولدآر الآخرة خير للذين التقوا أفلا تعقلون حتى إذا استأذن الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لغل الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء